بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة غرقا والناشطة نشطا والسبحة سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم إذ واجفة